بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نشهر نرسلني ونستغفر ونرد بالله تعالى من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا نهم تعالى فلا من دلنا هم ينضي فلا هاليا له أشهد لا, لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد القدف شاء الله أنه قلنا من الـ يوم الثاني إن شاء الله في نبدأ في أسبوع بنشره العملة لأحداؤل في أسبوع الثاني بنشره في قصص القرآن وقلنا يا أخوة لله من بداية المقدمة عندما أكلمنا عن مقدمة للقصص القرآني ما الهدف من دراسة القصص القرآني يعني نحن الآن الغائغة لهدف فالعبرة من دراسة القصص القرآني ما هي؟ العزر والعبرة نعم قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب المقصد في درسة قصص القرآن والله نخرج من الدرس الشيخ كلمنا عن قصص سيدنا آدم أو قصة البقرة وقصة أصحاب الأخذور ونخرج بعد ذلك ما تعلمنا شيء المراد أخر من هذه الدروس إنما لنتعلم العبرة والعظة من هذه الدروس ولذلك قلنا إن هذا الموضوع سوف يستمر معا أكثر من عام لذلك نحتاج إلى صبر وإلى رجال بدأنا بمقدمة القصص القرآنية ثم تكلمنا بعد ذلك قصة آدم عليه السلام فتكلمنا عن خلق آدم تكلمنا عن قصة الاستخلاف قلنا مما خلق آدم وكيف خلق وما هيئته عندما خلق الله عز وجل ثم عن خلق حواب ودخل الجنة وأما حدث من بعد ذلك من يجبكم كما تعودنا في كل درس نستذكر سريعا بعض ما تم تراثته في اللقاءات الموطن لما تكلمنا يا اخوتي عن قصه السجود لادم عليه السلام قصه السجود عليه السلام استفدنا منها بعض العبر والعظات منها قلنا ما حكم السجود لغير الله ما حكم السجود لغير الله عز وجل احنا كنا فيه تفصيل السجود لغير الله باعتبار الامر بالسجود اذا كان الذي يأمر بالسجود هو الله عز وجل رسول رسوله صلى الله عليه وسلم أدعباده وطاعه إلى الله تبارك وتعالى يبا المولى تبارك وتعالى امر الملائكة ومبليس أن يسجونه لآدف من الآمر؟ الله عز وجل ودعباته سيد يوسف عليه السلام كما قال ربنا عليه ورفع أبوه على العرش وخره له سجدة في شريعة يوسف عليه السلام كان سجود احترام هذا مشروع يبا إذا كان الذي يأمره المولى تبارك وتعالى فتب عباده وقربه إلى الله تبارك وتعالى طيب إذا كان الآمن بالسجود غير الله عز وجل يبدأ الشرك بالله تبارك وتعالى طيب عندما امر ربنا عز وجل الله الملائكة أن يسجدوا الآمن كان السجود عبادة ولا سجود احترام وتعظيم سجود احترام وتعظيم لما سجود احترام وتعظيم طيب قلنا يخضي في الآمن لإبليس عندما رفض أن يسجد الآدم عليه السلام ذكر حجته في عدم السجد فقلنا حجة إبليس تمثلت في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تي نحن استنتج من هذا الأمر عبرة وعظة أو فائدة ما هي العبرة والعظة أخوة التي استنتجناها وأن إبليس هو قاسب وأول من قصف ما كنا هو إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس فمن قدم عقله على تلام ربه فإمامه إبليس لذلك يا إخوة ماذا فعل؟ قال أنا خير منه وعلى هذا القياس أنه خلق من والنار أفضل من الطين وعلى هذا القياس الفاسد لا يجوز للمفضول أو للفاضل أن يسجد للمفضول هذا ما حجة إبليس في عجل السجن ولذلك يقولنا كل من يقدم عقله على كلام ربه إمام إبليس إن قلنا إن النص أو الكلام في اللغة العربية عندما يقول لفؤلنا إيه لا يوجد أو لا يوجد قياس مع النص لا قياس مع النص قلنا إيه مرد بالنص قلنا النص يقولنا هو الكلام الذي له معنى واحد دغل عربية فيه كلام يؤدي معنى واحد وكلام يؤدي ايه؟ أعدك معنى كلام يؤدي معنى واحد هذا يسمى نص فربنا يسجدوا لآدم يؤدي إليك أكثر بمعنى إبدا آمنوا من الله تبارك تعالى بالسلوط فأول إخوة من قدم عقله على كلام ربه ومن؟ هو إبليس أي إنسان نراه بعد ذلك يبقى دائماه من إبليس ثم قلنا بعد ذلك أخواتي في الله أن المورة تبارك وتعالى أسكن آدم عليه السلام الجنة وهيأ له أسباب المعيشة سلمعيشة كما قال ربنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تضمع فيها ولا تضح الجوعدة قال العلماء هو ذل الباطل ولا تعرى العري هذا ذل الظاهر يبقى ربنا حافظ آدم عليه السلام وزوجه من ذل الظاهر والباطن في رواية الأخرى كل منها رغدا العيش الرغض والهنئ الطيب وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لا تضمأ لا تعقش ولا تضحى إلا يتعرض بلنك للشمس فتأذيت بعدما أسكنه المولى تبارك وتعالى الجنة إخوة كل أي جنة أسكنها الله عز وجل لآدم هل قطعة من الأرض؟ كما يقول الناس وله جنه الخلد هل هي جنه الخلد ولا مكان قطعه من الارض حديقه استاذ مش صادق الخلد الدليل الدليل grammar grammar ما ينفعش كده عايز كلمه غير الدليل انه هو يعني ايه لأن الجادة دي اللي هيدكونها فعل نزامي على مرزون جيانا نعم صلى على رسولنا هل تصوير الجادة دي بالأرض؟ احنا قلنا قبل بداية الدروس اخواننا وان الكلام ما هتكلم فيه ده ده من القسم من القرآن والسنة نقسم لخبر وآرض الخبر ده ملناش احنا اختيار فيه رجل اتبارك قال ما عيش خلق السماوات والأرض ولا خلقه أنفسي يبقى لما نتكلم في هذا الامر نتكلم بجليل العلماء اختلفوا فيها ولكن ما الراجح والأظهر خلاص وما عليه جمهور العلماء أنها جنة الخد لماذا؟ لأن إخوة عندما تذكر رفض في الجنة يبقى تحمل على جنة الخد إلا إذا وجدت قريئة تصل خلاص عندما يقول المرأة تبارك وتعالى إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هل جنة الخد؟ لا هل أصحاب الجنة؟ هم هم أصحاب الجنة؟ خلاص؟ فلو لقيت دخلت جنتك ده جنة مش بتاعتك أنت؟ ده بتاعتك ده جنة لكن أسكل أنت وزوجك الجنة ده دل الدليل أول دليل كان؟ ده في الناس القضائي بين اللعظة والجلبة ومن القيامة فيذهبون إلى آده فعلى عند ربك حتى ندخل الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ليس من الأرض وفي حديث محاجة موسى لآدم عليه السلام قال أنت أبونا أخرجتنا من الجنة يبقى المراد بها جنة ليه؟ ارخل. قد من استدل بانها قطعه من الارض او مكان قال اني ما تركت على كل وما هم منها بمخرجي نقول هذا في الاخره يوم القيامه من دخل الجنه لا يخرج منها بخلاف النار النار ممكن طائفه تعز بعد لا ندخل ايه يدخل الجنه بعد ذلك لكن من دخل الجنه لا يخرج من منه. منها خلاص ثم قلنا اقرأ ذلائل الموره تبارك وتعالى نهى ادم ان ياكل من الشجره اي شجره العنب شجره التين ولا شجره الكرز تفضل <تفاق>؟ صح اي شجرة؟ ما تدري نعم لا نعلم لكن الموره تبارك في ان اخبرها أنه أكل من الشجر اي شجره لا نعلم لماذا الجهل بها لا, لا يضر والعلم بها لا ينفع ولو كان فيها خير الأخبار من الله عز وجل أصحاب الكهف الفقية ما أسماؤه ما وظائفه هذا منها يعنيت في المسألة لكن ما الذي يعنيت إخوة الله أن ذعلم هذا القص أنه أكل من الشجرة أي شجرة نها ثم قلنا إخوة أن المرأة الله قال للنبي الله آدم عليه السلام ولا تقرب هذه الشجرة وإن معنى ولا تقربه معناها ايه؟ ولا تأكله. معنى ولا تقربع ولا تأكله. السؤال الآن. لماذا عبا ربنا عز وجل بدلا أن ولا تأكل أقل ولا, ولا تقربع. ما في هذه الكلمة ولا تقربع؟ اتز يعني فقط في الجدال الكلامي احنا استنبطنا منها قاعده فاستنبطنا است... منها قاعده شرعيه قلنا القاعده عليها مضار اعمال في الدنيا لو لو, لو الامه التزمت بهذه القاعده خلاص <تصفيق> يعني... الأشياء... الشيء الذي يؤدي الى الحرام فهو حرام زي الزنا والقتل او تكون يعني كنا, كنا يخوى في قاعدة في, في قاعدة قاعدة شوحية اسمها قاعدة سد الضرائع أن المولى تبارك وتعالى إذا حرم علينا شيء حرم الأسباب التي تؤدي إليه حتى لا يقرب حماه وإذا لم يحرم الأسباب لكان هذا أدعى إلى أن يقع الإنسان في هذا, في هذا الأمر ويذكر اللقاء بالشرايع ولا تقرب تيجي مثلا في الزنا قال ربنا لا تزني ولا تقربوا الزنا فحرم الزنا وحرم كل الاسباب التي تؤدي اليه المصافحه الخض الاختلاء الكلام كل ما يؤدي الى الزنا حرام والله عز وجل بالنسبه للخمر قال فاجتنبوه مش عارفش ما لا, لا ولا قالش خمر فاجتنبوا معنى اجتنب يعني أنت في جانب والخمر في جانب آخر ما إذا تضار عليها الخمر لا تجلس لا تبيل ولا تشتري ولا تكتب ولا أي عمل يخلك من قريء أو بعيد ويزلك يا أخوة قلنا ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أتى بأدلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم دليل أتى 99 دليل قال واكتفيت بهذا تيمنا بأسماء الله الكسن والإلا فالأدلة أكثر من ذلك بدأها بقول المولى تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يتعوني من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عين سب ألات المشركين مباح ولكن لما كان يؤدي إلى ضرر أعظم وهو سب المولى تبارك وتعالى ماذا كان النتيجة؟ المولى تنهى ربنا تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يقتل عبد الله بن بي بن سلو مع أن قتل المنافق هذا أمر مباح في الشرق وهي خير كثير للأم ولكن لأنه سيؤدي إلى مفسد أعظم كما قال إن الحتى لا يتحدث الناس أن محمداً يخطب أصحابه أمر الناس بالاستئزاب لماذا؟ لأنه ربما يفضي إلى أمر أكثر من أمر المساق الولاء يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيلتهن لماذا؟ يعني قد يؤدي إلى مفسد أعظم فقاعد يخلص ما قاعدت سد الزراع شيء حرام؟ ن اكتب عندك اكتب ايه عند الله عز وجل جعل اسباب ومسببات اذا حرم الله عز وجل علينا شيء وله وسائل وطرق تفضي الي فإنه يحرّم تلك الوسائل وتلك الطرق إثباتاً للتحريم إثباتاً للتحريم وتحقيقاً له حتى لا يقرب حمال ولو أباخ تلك الوسائل لكان نقضاً للتحريم وأبا حتكروا عن سائل لكان نقضاً للتحديد درس اليوم إخوة مداخل الشيطان على آدم عليه السلام إن شاء الله إخوة الدرس التي تفهمه وتعيه جيداً إن شاء الله سوف تنتفع به نفعاً كبيراً بإذن الله التبارك وتعالى لأن إحنا ما نشتكي منه الآن إن الشيطان هو علونا الأول ومع ذلك ينسللنا يا إخوانا كما كنا قبل ذلك الله عز وجل أخبرنا بعدوة إبليس لنا ولكن مع ذلك لا نتعامل نحن بهذا المنطلق وأنا ضربت مساء وأنت لو دخل في بيتك ثعبان شاء عندك دخل عندك شاء ثعبان هل ممكن تنام وتستريع وتستقض وهذا الثعبان في بيتك، لا تنامش، يمكن إنسان عقل ينام العلوم، مع إن السعبان قد لا يؤذيك، ممكن يؤذيك أو لا يؤذيك، لكن إبليس سيؤذيك، وبعدين دمش في بيتك، النبي صلى قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى، مجرى الدم، إذا انت عارفوا لدخل فار البيت، مش هتنام إليه بقول، تلعد انت لشال الفار خائف من فار، بل أن تعبال دخل في بيتك لا تنام له طب لماذا تبتنم لإبليس المستخر كذا ومستريع ولا تعلم لا في الصلاة وعندما تدخل إلى الصلاة تعلم أنه سينازع كثيرا ومع ذلك يصرعك بالضربة القاضية من أول جول جرّة بسمة كبر الله أكبر تتذكر كل شيء إلا المولى تبارك وتعالى لماذا يخلنا أن تتنام لعدوك فلابد الإنسان يكون يقضي هذا عدو لك تكون على حرب المولى تبارك وتعالى لما أسكن آدم عليه السلام الجنة أمره المولى تبارك وتعالى تكليفا بعدم القرب من الشجر ولما أسكنه الجنة حذره من إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى طيب فلا يخرجنكما هو وزوجته لماذا قال فتشقى لم يكن فتشقى دي إن شاء الله هتخدها باسمه خلاص يا طيب ثم بعد ذلك إبليس إخوة لما رفض أن يسجد لآدم عليه السلام لماذا رفض إبليس ما الذي حمله على أن يرفض أن يسود فضل الحسد الذي حمله على عدم سمود الحسد والحسد إخوتي في الله هذا جره إلى الكبر والكبر جره إلى أن يرفض أمر ربه عز وجل ولذلك قلنا أول زمن عصي المولى تبارك تعالى به السماء هو إيه الحسد وأول زنب عصر الله تبارك وتعالى بي في الأرض هو الحسد برضه ما قبيل حسد أخوك؟ فلذلك قولنا يا أخواننا لابد الإنسان يحضر من هذا الداء لأن الحسد داء يجربك إلى العجب، تعجب بنفسه بعد كده يتكبر، بعد ذلك يرفض أمر ربي تبارك وتعالى فإياك والحسد وفرقنا طبعا في عندما تكررنا الفرق بين الحسد والحاسد ما الفرق بينهما؟ الحسد بعينه؟ الحسد بالعين والحسد بالقلب والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير وكنا لا يحسد بعينه إلا من امتلأ قلبه بلايه؟ إلا من امتلأ قلبه بالحسد علاج الحسد لا أن يعلم الإنسان أن النعمة التي فيها فران هي من الله عز وجل قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله يبقى إذا كان ربنا هو الذي أعطاه هذه النعمة يبقى أنا عندما أعترض على هذا أنا أعترض على مين ربنا تبارك وتعالى يقول يا ربي تريد فلان دفروس وأعطي فلان هذا أكثر مني يبقى تصحع اعتقادك في الرزق اعتقادك في, في الرزق أنت ترضى بمقدار واجه لنا طيب يبقى. فلما رفض إبليس أن يسجد لآدم قال ربنا عز وجل حكم عليه بالكفر قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكاثرين عشان ما يجيش واحد يقول إبليس ده جناه موحد ولا مؤمن ولا مسلم وله ده ربنا حكم عليه بلايه حكم الله عز وجل عليه بالكفر واخرجه الله عز وجل من الجنة قال تعالى قال اخرج منها فما يكون لك أن تتبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين يبقى من أسكن آدم الجنة وحذر من إبليس إبليس لما رفض أن يسبد لآدم حكم الله عليه بالكفر فطرده من الجنة فطلب إبليس من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم القيامة قال فأنظرني إلى يوم يبعثون فقال المولى تبالك وتعالى قال إنك من المنظر خلاص إخوة؟ طيب إبليس أنظره المولى تبالك وتعالى لماذا؟ لماذا أنظر المولى تبالك وتعالى؟ تحقيقاً للاستخلاف والابتلاء هل تتكلمنا لقصة الاستخلاف في أول درس؟ أو الثاني درس؟ يبقى ربنا ترك إبليس وأنظره تحقيقاً لمنك للاستخلاف وابتلاء للناس يبقى إبليس يا إخواننا هل هو شر محت؟ الله عز وجل لا يخلق الشر المحت طيب إبليس فيه خير؟ نعم أي خير في إبليس؟ <تصفيق> حتى نعلم الصادح من الكاذب من المؤمن من المطيع الذي يطيع ربه ومن الذي ساعصي نفرق بين الناس زي خلاص يبقى ده تحقيقا للاستخلاف طيب ابليس يا اخوه بعد ما طارد الله وعوزه يخرج من الجنه وحكم عليه بالكفر اراد بشت الصور ان يحقر من ادم عليه السلام قال ربنا تبارك وتعالى قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتني كن لذنيته الا قليل في خدنا معنى لاحتني كن معنى لاحتني كن هو نعم اخويا نعم وقال علماء ثانيتنا اي عرف تحريك كانه سوف يلوكوا خلاص بشده الاعلاء الابليس وذاك ثم اتى انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثره شاكر ما قال من فوقيه اللي أن يعرف انه من فوقيه من مولى الله تبارك وتعالى من كل الجهات لذلك ماذا عليك توسق العلاقة بينك وبينها ربك عز وجل ولذلك هذا إخوة الدعوة يعني حتى دعوة العلمانين في كل زمان وما كان قلت لك ده فلان إيه تقدمي وفلان ده متخلف وده يميني وده يساني أقول هل شوفوك هم نفس الطرح متعب بيت ها؟ تسي ده ده يمين وده سر وده تقدمي وده رجعي لكن فوق ما يقولش فيتي لا صدق أن أقول فوقبر نفسي ضرق إبليس أيدي طيب. أيضا المولى تبارك وتعالى اخوة ذكر في آيات كثيرة تحجف عن إبليس فقال ربنا عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الرضاون قال ربنا تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن تستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوتلون نمى سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال ربنا تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال ربنا عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس غنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بآياتنا ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ خلاص إخوة السؤال الآن هل إبليس له سلطان على الناس أم ليس له سلطان لما في آية أخرى إنما سلطان على الذين يتولونه الذين بهم مشركوا أخوة وهنا أثبت له السلطان وفي آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم السلطان قلنا يا إخوة العماء قال فيدينا نسأل إن السلطان المثبت لإبليس هو سلطان الإغواء والإضلال والسلطان المنفي عنه هو سلطان الحجة والبياء المثبت الإضلال والإغواء والسلطان المنفي سلطان الحجة والبرهان أي أن غاية ما يفعله إبليس بنا مجرد إضلال وإغواء فقط يعني ليس له حج ولا برهان بيجيش إبليس يقول لك يزني كده وتبقى معك حجة قوية لأجل أن تزني لا يمكن نوع شوية إضلال فهذا ما يفعلوا به لكن لا يستطيع إخوتي بالله أن يكون له خجة وبرهاب وبيان أبدا ولذلك دائما تجد ما الفارق بين أهل السنة وغيره السنة دائما معهم الحجة والبرهاب والدليل وغيرهم ليس معهم ولذلك إخوة تجد أهل السنة أقوى الناس يجلس كده أقول لك إيه يأتي بشبه المخالف ويرد عليها واحدة واحدة <تصفيق> يأتي للشبه ويرد على كل شبهة ومع ذلك هم هو أصلاً يعني المنكر أو من الدعي هذا هو ليس عنده شبه أصلاً أو عنده شبه ويأتي أهل السنة له بشبه هو أصلاً لا يعرفه هو أصلاً لا يعرف هذا الشبه كما قلنا إضربنا أمسي الله جالي في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم تتكلمنا عن احتفال بالموت ثم أنا بدعا بدعا بدعا من دماء دليل على أنا بدعا عندما أتكلمنا بأسرحة عندما أجلوا لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلع عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم يولد فيه وأنزل عليه فالنبي صامر احتفل بعيد ملاك عامول مقلل فيما فعل كل اثنين في السن بس ما نصرش في الاثنين اللي اتولد فيه في لو لأنه لو صام سيدنا عش سيدنا محمد يعني خلو يعني كل, كل يوم اثنين نخلوش مرة عبر السن نعم نقول لأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة السياد سبب السياد ثلاث مول ذلك يوم مولدت فيه وأنزل علي فيه وفيه ترفع الأعمال؟ مش تعمل في كل يوم رسلين الخميس؟ يبقى العيلة ليست واحدة، إنما يخلاثهم العيلة، وليست عيلة واحدة ثلاث أسباب خلاص؟ الرسول ما ده فعل؟ طيب ما تيجي تقول الله ده بحتفل أهوم اثناشا الربيع مع أن على الخلافة، أنا نبيه ولد التحقيق أهوم تسعة ربيع الأول فهيجورك هبحتفل أهوم اثناشا الربيع أهوم اثناشا الربيع ده هوافق بالإسلام أبقى هم الثلاث، هم السكت، هم الأحد، هم الخميس هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفل الرسول مره على ثم عيد ميلاد ثلاثة وعشرين عيد ميلاد ما احتفلش بواحد منه يقول لك النبي لم يحتفل تواضع طب الصحابة لم يحتفل ثابعين لم يحتفل خلاص يا إخوة؟ طيب يجول لك قياساً على الصيام قياس على السياق اللي كان بيصو ضعبالهو احنا هنحتفل هنا من امسيه نجيب واحد يقول قصائد ماذا ترد على اشوبه قال يا فضل لا لو قال هذا تعلم انه يعني بلاش من كلمه كده عشان ما يزعلش لاعه شيئا في العيال لانه قلنا يا اخواننا القياس لا يكون في الامور التعبديه في العبادات العبادات ليس فيها قياس ولا يوفي قياس قلنا احنا كده لو انت جيت واحد يقول لك ده خلاص الصلاة الصلاة صلاه الضحى عمل صلاه, صلاة ليست بي قياس ليست العبادات قياس طيب لو جاء لك الله ده أبو لهف عمي رسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري رأاه بعض أقاربه في النار شافوا إزاي الله لا تريك حالة ها؟ قال كيف حالك قال بشر حال في النار قال له بس طبعا يهت ايه يوم الاثنين كنقرة العصفو من ماء فوق إصبعي طبعا ومصحكت لماذا أبو دواح؟ إن احتفل وفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته سويبة مولاد أبو الله فأعتقل يقول له الدليل هو ده أبو الله يأخذ اللي احتفل بميلاد النبي ده, ده في النار وربنا شاء بيخفف عنا العذاب وميلادين عشان قضر رسول صلى الله عليه وسلم ترد تقول له أنه احتفل أبوه من, من جهة النفر من خلف يحتاج به ذلك؟ نعم قلنا قلنا في هذه الأمر إن هذا قصة الحديث الأول إن هذا ذكر عند البخاري مرسلة من كلام عرب بن الزبين مرسلة لا يدرى من رفعه ليس يسأل حكم المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم طيب المنمات يا إخوة هل نأخذ بيع في الأمور التشريعية؟ العبادات؟ هل نأخذ بيع؟ إلا إذا كانت في عهد النبي وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب بعض الرسول واحد جمع الشيخ كبير وقال له أخوة ما شفتها فرحة في الجنة شفت بلها فين؟ في الجنة مش بقافي فعل من ده, ده ده مش في النار خارس كالجنة ملاش نقرأ تبة نقول له لا خلاص الانت الامر هي يجي واحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يقول الامر الثاني كما قال لي شيء أبو ما فرح أبو لهب طبعي ولا شارعي؟ طبعي ابن أخوه خليك يا باب ليس المقصود فرح فرح شرعي لكن انت لما تحب المولد يعتبر فرح احتفال فرح يعتبر ايه احتفال فرح خلاص يا اخويا ولجالك بص يا ابني ابليس خما قلنا عندما يدخل النفس بيدخل من بابين اما شهوه واما شهوه شهوه نظر للنساء مال دنيا غيبة نبت شهرة او شبهة اي شبه عطل عرب ايه تز... نبت زوج من اربع نسوة زوجي نبت السيدة زينة في انتهياش اه احكفال بالمولد خلاص ايه؟ شهر او شهر او شهر طلقيني اقواهم هيخوا ارسخهم في النفس لما يكون الذنب والمعصيه تشتمل على شهوه وشوبها في كده ده ما يعرفش ما يعرفش يطلع منها خالص في كده نعم ما يعرفش يطلع منها بس زي ايه احتفال بالموت شهوه ياكل حلاوه وشوبها لو بتحب النادي وتحتفل بميلاد تيجي تقول يقول لك اصل اشرب السحراوه مش اشرب الحلاوه دي الموسم بتاعه ومش عارفين نعمل إيه وتجد طبعاً لأن هذه شهوة وشوفها قواصة أصلت في نفس لذلك لما دخل سيدنا آدم شهوة وشوفها لا شهوة بس شهوة وشوفها نعم شهوة وشوفها لذلك أخوة علاج الأمران إيه؟ علاج الشهوة وشوفها من قيم قال في قول الله عز وجل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآلتنا يوقنون سيقا لا تنالوا الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين بالصبر دعالي العالمين على الشهرات واليقين على الشبهات بس خاصة إخوة؟ طيب يبقى ما هو سلطان إبليس؟ السلطان المسبت الغواء والضلاب السلطان المنفي هم؟ هم؟ المنفي. المنفي المنفي المنفي هم؟ إزاكم الله خيره ما تكتيبش الرجل اوه ما شاء الله تبارك الله حافظين الحجر القرآن ها حجر القرآن صح صحيح قولنا شاير طيب، المولى تبارك وتعالى ذكر لأن ما حدث لأبينا آدم مع إبيس في ثلاثة مواضع في القرآن موضع في صفة البقرة وصفة الأعراف وصورة القائمة قال ربنا عز وجل فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقال عز وجل فوسوس لهم الشيطان يبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ربنا تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبني السؤال الآن نعرف من أول الدرس ربنا طاردوا من الجنة وآدم موجود في الجنة كيف وسوس لآدم وما تربط من جد كيف يصل الانسان ولاسه في الجنه اصلا صح كده يا شيخ كيف يصل الانسان قد اذا كنا خير نقول لا يوجد دليل شر في هذه المساله لكن الذي يجب علينا نعتقد أنه واسوس واسوس واسوس كيف كيف ما نعرف أي لكن العلماء اجتهد في المسألة في اجتهاد يقبل وهناك تخريفة في اجتهاد يقبل وهناك ايه؟ تخريف تخريفات زي ايه يقول لك البيس عادي كش الجنة يعمل ايه؟ لا. يدخل في عربة الزبال. عربية الزبال وفي عربية الأكل والطعام لدخل الجنة عشان يخش الجنة. ويشبه كل ما عامل في فاكر سيجن يعني. الجنة دي سيجن للناس عاد يشترش الجنة. ولا عادت حالة على الحيوانات. يا أسداً أخذني في البطنك عشان أدخل والأسداً. لا ليه أهمنا مضاش هكيفش والعادل. طرعاً شايفتنا خلنا الحواب. ده هده هده. ده أنت بتقسل اللي يخرج بالقلب. وذلك قال لك التي قبلت الحي. ولحدها كان محترم يعني كلها رجلين ولها ريش وشعر كده فدخلت إبيس بوهنة كده دخل إيه؟ انت ربنا أخرج منها يدخل بعد ما انطرض الله عزيزي من الجنة؟ لكن فيه اجتهدات تخبة قال وسوسة له خارج إيه؟ خارج الجنة لأن إيه معنى الوسوسة يا إخوة؟ الوسوسة هي الإعلام بخفاء زي ما أقول لك، وسوسة الحليم شوف صوت الحليم غاوية يشتغل الحاجة لها هاي صوت كده خفيف هذي الوسوسة فالإعلام بخفاء فوسوسة آدم عليه السلام وهو خارج الجنة خارج ليه؟ ولم يكن داخل ليه؟ ولم يكن داخل الجنة فبالسؤال يا إخوة. بليس عربة على آدم؟ شوف بس الأساليب التي عربها في الوسوسة؟ قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنك شجرة ليه الخلد وملك لا يبنك وقال ربنا تبارك تعالى فأسوى السلام من الشيطان قال ما لهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين أن تكون إيه؟ ملكين أو أن تكون ملك خادم من خلال أيتندو يا فرن نعرف أن, إن بيس عرض على أدم شبا؟ لا أنه عرض عليه أن هذا الأمر سيجعلك تخلد يعني لا تموت وأم تظل في الجنب لا تخلق منه طيب السؤال الآن كيف عرف ابليس ان ادم عليه السلام يحب ان يبقى في الجنه ويحب ان يخلد لا يموت عند ازاي؟ سؤاله عرف ازاي؟ ربنا نعم اقول ايه وعما قلت هذه المسألة قالوا ابن إبليس عندما طلب من الله عز وجل أن ننذره <تصفيق> إلى هوم القيامة المولى تبارك وتعالى أعطاه أدوات الإغواء فيسبوك ومترنت واتوب وكل اللي أنت عايزه وكل الأدوات وإذن قال ربنا تبارك وتعالى قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ إيه بَعْلَوْمَا أَغْوَيْتَنِي لا، بما أعبيتني من أساليب الإغواء. خلاقصي إخوة، يبا ربنا أعباه من الأساليب، ما لأخو لك عالمي. لذلك سعر. بعد ذلك يستخدمي مستخدمي الصناعي، مستخدمي الترميت، كل حاجة مستخدمي. طيب وسبنا إحنا كده؟ سبنا وابدنا لديه بعوضة للشياتين. <تصفيق> وأعطانا ربنا عز وجل أنه سيغفر لنا مدامة أرواحنا في أبدالنا تصل روح إلى الحركوم يبقى أعطى أمليس سليم لغوى وأعطاك انتهاء أنه سيغفر لنا طالما أن الشمس لم تطلع من المغرب وطالما أن الروح لم تقلع الحركوم يبقى العمل المتكف ألا فيها نقص لسا فيها نقص ليس جاي إيه؟ نقص خلاص إخوة؟ طيب إبليس إزاي عرف أن آدم يحب أن يخلل في الجنة؟ خلاص؟ قال إخوة إن هذا الكلام إن المولى تبركت على الأعطاء باسمنا القدرة أنه يتصل بالنفس البشري ويصاحبه ويعرف ما تهواه هذه النفس فيدخل اليها من الباب الذي تحبه زكى العلماء قالوا ان الكيس يشم رائحه النفس البشريه تقول كده قدام يعرف الايه يدخل كده معاك من هذا مجرد دم يعرف ما تفكر فيه والامر الذي تريده انت اللي نفسك يعرف فيه ما ما أفكي في أفكي. لا. لا. لا لا ليس ليس ما مات هوه نفسه. خلاص مات هوه نفسه. لذلك الامر حتى لو كان حديث نفسه عارف النفس ماذا تريد. تحب الدنيا تحب النساء. يدخل لك من هذا الجب. لكن الملاكين ما يعرفوش أنا مكنت. النفس نفس بشرية. مات هوه نفسك أنت في الداخل. خلاص انت نفسك بتحب ايه؟ وهو عاش مع أهل خلاطه وعرف ما, ما تهوى فعرف نفلان ده مدخل من فين نفسه بتهوى المساء ده نفسه بتهوى الماء ده نفسه بتهوى الجورس في المنصر. يدخل من هذا البال وإذا دخل قد لا يخيب دخل من هذا البال لذلك ما الذي يعنيك أنت؟ تعرف أمراض نفسك تعرف مرض الطالب وإنت نفسك بتهوى إيه؟ عندك كدر، عود، عندك المتالب الوضع إلى النساء، هذا الباب الذي سيقتلوه كمين، ماذا؟ أغرق هذا الباب؟ هذا، الباب معورة باب سدل إيه؟ الزرائع. خلاص يا إخوة، يدخل للنفس من الباب الذي إيه؟ الذي تهوى، خلاص يا إخوة؟ وزي يقول كيابن القيم، قال فإذا علم الشيطان على وجهه اليقين من العبد ما يريد دخل من الباب خلاص؟ قال يستحيل المرد لأنه عارف ايه؟ ترسل وعارف اللي طبعا انت عايش نايم كده متسلم نفسك ليه؟ للشيطانية يتلعب بيه خلاص يا اخوة؟ طيب إبليس يا اخوة كيف عرض على آدم عليه السلام المعصير؟ قال مَنَا هَكُمَا رَبُّكُمَا أن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين تجي قلنا ملكين أو تكون من الخالدين دي. ملكين دي هو عارف الموضة لن يحب يبقى ما الأمر الذي يأتي بها؟ الأمر والخروط تكون من من الخالدين السؤال الآن كيف استجاب ادم لابليس مع الله ان الله حذره ولن هذا عدو لك ولزوجك ده بس يا اخو نسيان نسيان ده هو ما كان يتصور ان في المخلوقات لله بهذه بهذه لا, لا. النبي سيخو قال لنا أنه كرّر العرض على آل ما سيقوش شوف آل. خلاص إلا أن تكون ملكيّة تكون من الخالدين خلاص قال ربنا تبارب تعالى فئات أخرى هل أدلك على شجرة الخل وملك الله يبني تكرر العرض أي أنه أتاهث أكثر من المرض وكرّر له ليه وكرّر له هذا العرض ليس مرة وعيد ثم ايضا يا في الله قال ان دخل لادم عليه السلام من باب ما سبقه اليه احد من الناس او احد من الخلق وهو ان يقسم بالله كاذبا فكذلك وقع بالله اني لكما لمن ناصر والله الأمر ده هو اللي فيه خير وفيه نجاه لك ولن يأتيك يحرف لك لتصدقه وعلى باطن ومعك النص الصريح لا تقرب هذه الشجرة فمع ذلك الأخوة في الله معه هذا الأمر أكرر هذا الأمر وأقسم له بالله وجعل نفسه من جملة الناصحين في ناس كثيرين يريدوا ان ينصحوا لك لكن انا واحد من يريد ان ينصحك لي لكم امنا الناصحين ده ابليس يا اخواننا بيدعي نفسه هو ايه؟ مصلح ينصح مصلح تشوف دلوقتي اهو في واحد طالع لك فيه راقصه ودمغه مغنمه ينصح الشباب ينصح الشباب ده خانته من المفسدين في الارض تنصح تنصع الناس وهذا نظر إبنيس إحنا طالعين عشان خطر الحرية الحرية إيه؟ الحرية العري والإباحية هذا الطرق يا إخوة الشيطان دائما في كل زمان المتابع فقال سمعهما لكما لا من وشوف يا إخوة وإذا قال أن تقديم المعمول على العالم إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ مش أنا من النَّاصِحِينَ لَكُمَا لَكُمَا جُمْلَةِ الْمَاصِحِينَ يَنْصَحُوا لَكُمْ وَيَكُنْ إِبْلِيسِ إِبْلِيسِ إِبْلِيسِ أهدنا الإخوة في الله قال العلماء لما عرف إبليس عرف إزاي؟ قال عن طريق التخدير وهذا يا إخوة أصعب ما يجده الإنسان <تصفيق> الا تكون ملكين او تكون من الخالدي خيارك اهو يجي لك في شغل يقول لك ايه عايزين مغليه يجي لك في شغل يقول لك ايه نص خليك اهو اقبل المال ده هتخليك قاعد في الفرق اللي انت عايش فقير وتموت فقير ها بشكل اب على وش الدنيا كده ما ها راض ترفع نفسك واخو عيلتك وخد ايدهم بدل ما هم انتوا كده هذا الصوره عاد الناس لو احنا ماذا تفعل النفس اه والله نقعد كده نفكر يعني غمض عينك ها غمض عينك وادوس واقبل الحرام ماذا يعني اني اثق ضلال نفسك في نفس ايه ضلال وزيك يا اخو نفس عربي ليس يفهمنا هناك بيجوا لك يقول يقول لك يا اخي الاسلام ده دي مش دين النظافه تقول له ما دي نظافه يقول لك شوف يا أخي الرسول كان شوف النظر في اللحن فيها يقول له أيها احنا كوني دي الصلاة بتوض وقصت الجمعة دهاجة عندنا قصت في العيد ورسول نهانا النبو في الماء الراكد وإذا كان مكان الناس بتستظل فيه يحرم علينا أن نتبول فيه يقول لك شوف يا أخي الناس اللي اتفهمش الدين ومش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب بإيه يعني يقول لك يكذبوا على النبي يقول لك آل النبي يقول حديث لو الزبابة صغطت في إينام تنزل شوف يا أخي الغرف وهو شوف نفسي أسلوب الشيطان وهي تقول يا أخي يا أخي، تفكر، تشكي قال الله يا صحيح لدينا مزافر، إزاي نزل الزبابة؟ مطلحة تانية، واشرب تخلوني، ما نص دا الحديث أولاً في الصحيحة وأحضر أنك سترد كلام رسول الله نفضل إحنا معنا النظام ورعد زل وفقر أخشي خطر أجي الحرية و... بلاش عن غمض إليك الحاج سنة بساسة لكم سترقونا بعد أسرع سبحة وعادي خلاص وإن جلد خلاص نب... أخر يكون أخذ فالك سنة أعادل من ده النبي مردشني بالصدعاء فيها أخر ونبي أرد بالزل وعمر بن خطر لما أقول لأحد المواليه اللي نعيشك بعدي قال لك بعد عام هزف إن تولي عليك أميرك إن ضربك فصبر وإن حرمك فصبر إذا عمر بيقضى بالذل له عمر بقول له إذا ضربك فصبر إن فصبر ودول هو أكرم من عمر وأكرم من رسول الله السلام علي السلام وبدأه من النبي مره ورأى بن ياسر وأمه وأبيده وعزبه إنه عندهش رحمة يا أخي ولا قلب ولا لصبر الآل يسل إن معودكم الجنة وهتي خباب من أردت يا رسول ألا ترى ما نحن في دعاء بس نبقلوا أنك إنكم قوم تستعجرون وفي سيدنا مصر البني وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما خرجوا ولا بما صبروا وروح سيدنا آل يسيد الملك نخرجوا على الحجاجة وليصبروا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أتي زبان إلا والذي بعد وشربوا وقال الإمام أحمد نخرج على المأبود المعتصم دول الناس اللي يحرفوا ويكفروا الناس وقال الله في الإماء والسلح دول كله يرضى بالزل لكن الشباب السائرين دول دول هم الناس الذين لا يخبروا الطريق شوف يا أخواني أدخل لك من فين؟ هل رسول يرضى؟ يرضى نحن نعرف في, في زلهم؟ يقول ما هذا والله إن كان تقصر التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكلام رسول الله فرق رقابنا وسمع انت ما شئت تقول يرضو بالزل، يرضو بالمهانة، يرضو احنا نحن أعناقنا تحت قدمي رسول الله يفعل فينا ما يشاء خلاص يا إخوه يبا هذا أن يسرق, يسرق, يسرق أسول طيب كيف يدخل إلى النافس؟ قال يا إخوة أسول اولا تسميه المحرمات باسماء محببه يجي الحرام يسبولك باسم ايه لان يا الحرام ده النفس البشريه بالفطره كده تكرهه تسميه المحرمات باسماء محببه يجي مثلا يقول ايه الفائده لا تجيش تقول لك انت يعني اخد الفوائد الربوية يقول لك دي فوائد فوائد مش ربة مش اخراح يناخد الفوائد مش ناخد الرب مش تقول لي يروح يقول لكل من الشجر والتي ينهات الله وان تأكل منها يقول لشجرة الخد مش لشجرة المعصية يقول لشجرة الخد يسمي المعصية باسم ايه؟ باسم محبة لان نفس اقلان تقبل فيش مسلم يا اخوان او عارف إن الرسول يقول درها مريباً يأكله الرجل أشد عند الله بل ستين وثلاثين أزانياً يتعامل بالريبة مفيش واحد مسلم يعلم أن المولى تبطع قفاً إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب مش من النات ولا حرب من الله ورسوله ليه ويقبأ ده, ده حرب علي وعلى أولاده وعلى ماله وبيت من الذي شن ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قر ربنا للزاني فازا بحرب مدن ورسوا للسالم نمقل المراد عشان تخب انت اقول لك ايه دي دي فوائد الشيخ فلان حال من الشيخ فلان حال يا اخي حدو حرم ان انت تعمل هل المحرم وزيت هذا العلم دين في نظره عما تاخذه دينك خلاص يا اخو طيب ياتي الخمس يجيش تشتري انت كذا زوجك زجاجة خمر هاتي يا ابني الخمر وحطونا الخمر كده عشان نشرب الخمر حتى تنفاهمها نرشف لازم يسميها ابن اسم تعالى أم الأفراح يسميها ديرا يسميها شنطانيا يسميها وزكي يسميها بني حشيش أي حاجة هو يقول حشيش ده حشي عمي حلال ده حلال يعني كده نحشيش طبعاً يجي سمالك بأسماء ايه بأسماء يجي مثلاً للرقص والغنى وال بيقول لك ده فن ودول نجوم دول نجوم. نجوم لما تبقى امه النجوم بتاعتها دول دي مش بتعرف اللي احنا فيه بتعرف السواد اللي دي النجوم هي. وطبعا تيجي راقصه امراه يعني بتعرف جسده يقول لك دي فنانه دي رساله ده لا أعلم عندما شك بتعمل إيه طيب الثالثة اللي بتقدر رسالة ها؟ وقدرانهم بيعملوا إيه؟ دي رسالة دي رسالة خلاصة رسالة خبوس ورأس وأغاني دي رسالة دي رسالة والأسف الشريط متجد الشباقة معني يقول لك نجم فلان ونجم فلان أصبحت عددنا ويسألت لأي شاب ونفسك تبعين مغني مطرب لعب كورة أي حاجة؟ أحد حاج يقول لك أنصر الدينة الشرق؟ يبقى بيسموا المحرمات باسامي ايه؟ باسامي الاختلاط اختلاط ولا قد التخدم المدني دول زمايل اصدقاء دي حاجه انا احنا اخواتنا كانوا في الميدان كنا نشيلهم على كتفنا نشيلهم كنا نمشي جنب ايد ماسك ايد الاخت طبعا قاعدين احنا بنق يا اخي شوف شوف الـ شوف, الـ شوف الكلام فويجي للنقد يا اخواننا يسمى المباحات أو الأمر الحلال بأسماء قبيحة لأن الحق له صورة له بهاء ومو يجيب أن يحملها كيف؟ يطفح كده عشان خطر حتى لا ترى يجي مثلاً يسمى أسماء الحلال؟ نعم الأسماء المباحات بأسماء قبيحة يجي مثلاً شاب ملتزم مسجد للبيت وبيتلي المسجد تقول أنت الطوائل تخلف إف رجع طب ده ده بيبتلي يعني عارف عشان ابو تحرم تفتح كده؟ المبايم تلاقه يسوسه وبوسه في اسمها من أسائم حتى بكه فيش اللي جربت ده أخوات عشان ينصحوا مهديهم للإسلام هلأس؟ في اللي ما يخلش منه ده لو عدت ابني بهذه المواصفات ده تسجد الله شكرا إنك في الزمن ده في القرن إحنا الأشياء فيه ده ها؟ الألفية السنة كما يقولون وجيلي للفيسبوك وال... والتويتر وال... والتيوب بالطبع عندي تعرفوا معاك ابني بيسجد وحقه مصحف في جيه واسواك ده نعمة ده معجزة وعلا من قائد العزوى ده بإيه ابني بهارين مواصبات؟ بنت ملتزمة نفسها اللي في زمن شاب انت هو؟ هدولة ده أختي ده ملتزمة إيه بس امرأة في بيتها لا تخرج لأنها رجعية ومتخلية ولا يستبقى تبقى يعني إمثالة متحررة وناضجة إلا ما تبقى إيه؟ ماشي عا موض أنا ما قلنا بيقول للموضة ذي من اللي التي أتى بها؟ الغار والشيطان أن يعري في الدنيا ما سببه؟ يبني آدم لا يفتننكم الشيطان وكما أخرج أبوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما طب من الآن يريد أن يسترك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ولسوقاتكم وريشاً لباساً وتقوى ذلك أخيراً يبا ربنا عن جسده ويبنيس عزيه يكشف يعالي وتجينا طبعاً إحنا ماشينا مع إيه؟ مع الرجل عملنا رجلي فيه واسع المنطلنات ومسعه داية؟ يعني داية أسروا نقص سقطوا بالبنطونات مسقط اعلقوا بالبنطونات وقول والله موت والله هل يجيو موضع قالك السنة الجاي موضع انه لا نمشي كده هل يتدقى موت لأن الناس كلها ما شوف الشباب والآن دلوقتي انت شوفي بعض الشباب تشكل مثلاً لبس منطلم منطلم ديابني يعني ما عنديوش غسالة يغسروه ولا ولا ولا ولا ومأطوح كده وحالك ايه شخافه ورش قول لك انت هو كده اسمه ايه موضه ده كده الموضه هندسه معرفتي ايه كده يعني وانا والشباب بتاعنا بقول لك اهو بتاعه طلعت موضه قال لك الموضه دي, دي السواد كل الشباب تعمل بس سواد ليه عشان صدنا موضه طلعت موضه الستات كلها على السواد كسرت السياده والرجال الرجال بس جايين بالعكس شوف تاريخ كانت الاسباب ده قالت لك وتعرف طبعاً إنت إيه؟ أماشاً في الشارع عرفت فرعت الواد من بنتي أصبحت نصوف إذن كان عاولنا دكتور في الجامعة فلنمو في شابك يا دخل عليه فقول له عد يا بنتي قال له دكتور أمو ولد قال له عد إن البقرة تشابه عليك لا <تصفيق> أعرف حاجة وأنت شاهد كل زي. بعدين شوف أنت ليه؟ لما يصل استفاهب الناس يجيب لك ممثل أو ما انصح الشباب انصحوا الشباب يعني مع راقصة. يأخذوا له ماذا؟ يسألوا زوجها ما يعجبك فيها؟ يعجبوا ايه في الراقصة؟ قالت انها محترمة. اللي يعجبوا في الراقصة انها محترمة. طب وانا في القوت دي يدعي ايه؟ دي مش محترمة؟ ابت. دي هيدا المعضو. الكباريه دي البيت والبيت الكباريه. دي, دي قمة هذا يا أخوانا دائما يجي الحجاب دخيمة يجي المتحدة ومتزمين ده أنت ورهابية ووهبية وده فكر وهاب وفكر أخوانا ده يجي وهابي ده بتعميم قرأتي للشيخ هي نظام التشويل يا أخوانا قالوا على النبي ساكر كان مجموع يوعد يسمع محمد ده ده يقول كلام يثبت في إبنى رجل ومرأة نفس الأسليم نفس الطرق ما احتلاف بس للمسلمين الأمر الأخير يا إخوة أنه يدخل النفس عن طريق التدرّد في الإضلاق يا أيها الذين أمنا تتبعوا خطوات الشيطان تضلع بالجامع أشياء نقول لكم عزمي؟ أبداً انتظروا يضربوا بالنعاب والنعنى الذي معه التدرّد في الإضلاق التدرّد في الإضلاق يجي للأولاك التدرّد من تصدع مثل الأكزمي نعم كيف هو يدخلت إلى الباب الناس؟ تعمل صداقة للأخوات على الفيس بوك عشان تبعلكم كل حاجات يعني في الدين بس عشان اعرفهم عن الإسلام يا أخي دعوة إذا أحب أحدكم أخامه في الله فليعليم ودختي في الله أولا بأبدك يا أو أخي أختي في الله ها ولا قاعد الشيخ خبعا في قناة قضية شيخ نورت الشاشة شيخ محبك في الله يا شيخ وده كان مظلم يجب يستعقى جنبها فهو لا يدخل يا أخوان النفس إلا عن طريق إيه إلا عن طريق التدرد في الإطلاق، نظرتهم؟ خلاص فابتسامكم، فسلامهم، فكلامهم، فموعدهم، فلقاءهم، فقيلهم في ناسك وقعت وهولا هو كذنب الرحلة عليك أن تشنك بالله عز وجل، يأخذك التدرد كده التدرد كده فلا ينسلمت عليك وعليك أصبح سلامه، بعد كده كلامه، بعد كده موعد، بعد كده لقاءه، بعد كده أصبح الأمر هذه طرق الشيطة عليك أن تأني هذه الطرق وتأمر منه يبقى أنت تنتنع عن الكلام لماذا؟ لأنه سيجره إلى ما هو أكبر منه النظر سيجره إلى ما هو أكبر منه فرق الحرار السيد الباكر الصديق قال إن كنا ندعو سبعين باب من الحرار مخافة أن نقع في باب واحد من الحرار ليه الرسول الطرف بن اتقى الشبهات فقد صبر العلم يوديه وأن وقع في الشبهات وقع في الحرار راح يرى حول الحمى موشف ومعقعه ألا إن لكل ملك حمى لإن حمى الله في <تصفيق> أرضه ما حارمه ألا إن في <تصفيق> الجسد مظهر إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل الألغي القلب جعل مجرد يركم منا يستنعون القولة في التبع هذا شنع مصور سبحان الله محمد اشتبه لا إله السلام عليكم